يا طير من اللي مثلهم قل لي يا طير نسمع الرحمن تبغى التجاره مقدمين النفس ما في تخسر يبغون فالجان نايله صداره انا شجننا إن عين الخرب وخت اقبل على الطاغوت ناوي دماره اقبل كما حرم فلا تال فاللو سبوقه سبوكه يم ذيك الحباره القدم لا الموت من غير تاخير على طريق العز ثابت مساره ومن قبل لا يقلق ختمها بتذكير وبصوت واثق قال ذيك العباره بالله حسنا الظن مفتاح للخير من بعد شعل المنى الحقد نارا خلى ولدنا نايف يهل التابير ومن كاسة الإخوان ذاق المرارا سجن العفايف والرجال المناعير حربه على الاسلام ومن انتصارا والله ما نان يا سالم العز يا معادي يا الاسلام سر وجهاره راحت فواتير وباقي فواتير وكل من ظلم حصونه وداره عهد علينا واكتبوا بالأساطير كل دم مسلم ناخذ اليوم ثاره كل دم مسلم ناخذ اليوم ثاره